فإذا فرغت صب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين في هاتين السورتين العظيمتين يمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أعطاه من الكرامات وما يعطيه ما أعطاه من الكرامات في الدنيا وما يعطيه له في الآخرة لأنه أكرم مخلوق عليه الصلاة والسلام وأشرف مخلوق وهو سيد ولد آدم كما في الحديث الصحيح فأقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجأ وهو سبحانه هو الصادق المصدوق ولو لم يقسم ولكن هذا من زيادة التشريف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد الضحى مراد به غوء النهار غوء النهار كله لأن النهار مبسك مضيق كله والليل إذا شجع إذا سجا يعني سكن فيه كل شيء، جعل الله الليل سكنه، وقيل إذا سجا إذا أظلم وغطى بظلامه الكون، وهذا من هاتان من آياته سبحانه، ضياء النهار وظلام الليل لمصالح العباد. يسكنوا في الليل ويتحركوا في النهار لمعايشهم ومصالحهم ما هو من اعظم نعمه على عباده ولم يجعل الليل دائماً ولم يجعل النهار دائماً وإنما جعلهما يتعاقبان على العباد مصالحهم هذا لحركتهم ومعاشهم وهذا لهدوئهم وراحتهم وايضا في الليل نزية للعباده والصلاه تهجد سر من غيره الضحى والليل اذا سجى قسمان عظيمان من الله جل وعلا والجواب جواب قسم ما ودعك ربك ما ودعك ربك في قراءه ما ودعك ربك أي ما تركك وذلك لان الوحي فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتيه جبريل فضاق صدره النبي صلى الله عليه وسلم من انقطاع الوحي تكلم بعض الناس وقالوا ان رب محمد قد يفاه حتى قال بعضهم ما نرى شيطانك الا قد يفاه يصفون ما يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي لأنه من الشيطان فذاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ربه عز وجل وإنما من كلام الناس في ذلك الله جل وعلا قر عينهم. فقال ما ودعك ربك كما يقولون وما قال يعني ما أبغضك ما تركك ولا أبغضك فهذا نفي لما قالوه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قال ما تركك ولا أبغضك بل هو يوالي نعمه عليك ثم بين له أن ما عند الله له خير من ما في الدنيا ما ودعك ربك وما قلى في الدنيا وما عند الله خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى ما عد الله له في جنة خير له مما أعطاه الدنيا، ولذلك لم يبسط عليه الدنيا، ما لم يبسط عليه الدنيا كما يبسطها على الملوك والرؤساء لكرامته على الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا زائلة. وغراره وخداعه فالله أعطى نبيه منها بقدر ولم يبسطها عليه كما يبسطها على الملوك والرؤساء أصحاب الرفاهية وأصحاب القصور والمظاهر وللآخرة اللام للقسم وللآخرة أي الدار ما عد الله لك في الدار الأخرى خير لك من الدنيا لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية ثم قال جل وعلا ولا سوف أيضا هذا قسم ولا سوف يعطيك ربك يعني في الآخرة يعطيك ربك فترضى عن الله سبحانه وتعالى وكذلك يعطيك في الدنيا قد صدق الله وعده فنصر عبده ورسوله وهيا له الأنصار الذين حاطوا به ونصروه ونشروا دينه ونشارق الأرض مغاربها فهذا مما أعطاه الله لنبيه وأعطاه من المعجزات ما لم يعطه لغيره وأعظم معجزة هو القرآن الكريم معجزة الباقية الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس أن يأتوا بمثلها أو بعشر سور أو بسورة واحدة عاجزوا عن ذلك هذا أكبر أكبر نعمة وأكبر آية لأن على رسالته صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته ولسوف يعطيك ربك وترضى عن الله سبحانه وتعالى الدنيا وثلاثة وسوف تأتي للتصويف يعني التاخير والسين سنعمل كذا هذا للتنفيذ وهو الزمن اليسير ولسوف يعطيك ربك مستقبلا ما تقر به عينك في الدنيا والاخره ولكن الاخره خير من, من الاولى ثم عدد نعمه عليه مقررا لهذا الوعد الكريم فقال الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدت عائلا فأغنى أي نعم من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فالذي أعطاك هذه النعم سيعطيك أجل منها وأعظم منها ألم يجدك يتيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما مات أبوه في بطن امه وماتت أمه وهو في السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم فبقي بدون أم ولا أب كفله جده عبد المطلب ولما حضرته الوفاة عهد به إلى عمه أبي طالب فكفله أبو طالب وهو الصغير. وأيده ونصره بعد البعثة وحماه من أذى قومه هذا من تسخير الله له وإلا فأبو طالب كافر مشرك لكن الله جل وعلا عطفه على هذا اليتيم وعطفه على هذا الرسول لما بعده فحما الرسول صلى الله عليه وسلم حماية تامة لم يستطيع الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحماية الله له وتسخيره لأبي طالب فأنا رجلا شريفا بقومه مهابا قومه مطاعا بقومه جعله الله وقاية لرسوله من ألاهه ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى آوى إلى جده ثم إلى عم آووه وتربى عندهم خير تربية ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى اي لا تعرف شيئا من الوحي ما كنت تدري وكذلك اوحينا ليس روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وليس المراد الضلال ضلال الكفر للمراد الضلال الذي هو الجهل بالشرع والوحي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه الا لارتاب المنكرون وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم وهداه من الحيره فسره طريق الحق هذه أكبر نعمة وأكبر منه ووجدت ظالم لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهداك بما أنزل عليك من الكتاب والحكمة فصار معلماً بشرية صلى الله عليه وسلم ووجدت ظالم فهدى ووجد عائلا فقيرا العائل هو الفقير من العيله والفقر ما عند ما عند الرسول شيء ما عنده شيء فاغناه الله عز وجل بما فتح عليه من الفتوحات وفاء عليه من من الاموال التي صرفها صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الله وفي مصالح المسلمين مكنه بذلك، فالمال كما يقال عصب الحياة وقد أعطى الله نبيه ما يعينه على حمل هذه الرسالة وتبليغها للناس والإنفاق في سبيل الله وكان عائلا لا يملك شيئا فآتته كنوز الدنيا بالفتوحات والغنائم وكانت عونا له على طاعه الله عز وجل وتمكينا له الدعوة إلى الله والجهاد سبيله ووجدت عائلا فأغنى ثم أمره الله ثم نهاه الله سبحانه وتعالى أن ينسى هذه النعم ولا يعطف على الأيتام ولا السائلين فأما اليتيم فلا تقهر فكما كنت يتيما وأحسن الله إليك وأنعم عليك فاعطف على يتام الناس فأما اليتيم فلا تقهر ولذلك يجد إكرام اليتيم والإنفاق عليه وجبر يثمه واليتيم هو من مات ابوه وهو دون البلوغ اليتيم من الادمي من مات ابوه وهو دون البلوغ أما اذا بلغ فقد زال اليتيم لا قال صلى الله عليه وسلم لا يثم بعد احتلام واما اليتيم من البهائم فهو ما ماتت أمه وهو صغير اليتيم فلا تقهر بل اكرمه واعطف عليه تذكر حالك يوم, يوم ان كنت يتيما فاواك الله عز وجل فاوي اليتيم لانه فاقد بعطف الاب تربيه الأب قيام عليه وهذا عام للمسلمين أن يحسنوا إلى اليتام إذا لم يكن لهم مال ينفقون عليهم وإذا كان لهم أموال يحافظون عليها وينفقون عليهم منها حتى يكبروا فمن الإحسان إلى اليتيم حفظ ماله. إذا كان له مال حتى يسلم إليه عند بلوغه ورشده ولا يضيع ماله وهو يتيم فهو لا يستطيع حفظ نفسه ولا يستطيع حفظ ماله فيجب على المسلم أن يعطف على هذا اليتيم في نفسه وفي ماله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر السائل هو من يسأل للحاجة والفقر فيعطى السائل له حق ولو جاء على فرس كما في الحديث السائل له حق في أموالهم حق معلوم للسائلين والمحروم وإذا لم تقدر على اعطائه فقل له قولا طيبا وكلما طيبا ولا تنهره وتجزره بل اعطف عليه وقيل المراد بالسائل سائل العلم الذي يسال عن مسائل علميه يستفيد منها والايه عامه لهذا وهذا السائل للمال والسائل للعلم له حق إلا إذا كان سؤاله تعنتا أو لا فائدة به فإنه يوجه إلى تركيم أما إذا كان سؤال استرشاد فإنه يرشد سده العالم وأما السائل فلا تنهر ثم قال جل وعلا وأما بنعمه ربك تحدث تحدث بالنعم الله بلسانك لان هذا من الشكر تتحدث بالنعم بلسانك تشكر الله عليها وكذلك من الشكر الاعتراف بها القلب وكذلك من الشكر للنعمة انفاقها في طاعه الله الاستعانه بها على طاعة الله هذا من شكرها وأركان الشكر ثلاثة تحدث بها ظاهرا واعتراف بها باطنا صرفها في طاعة مصديها ومليها هذه أركان الشكر تمت حصل الشكر نقص شيء منها نقص الشكر أو زال لا بد منها لذي شكر النعمة وأما بنعمة ربك فحدث تحدث بها شكرا لله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك لك قوله ألم نشرح أي قد شرحنا لأن النفي إذا دخل على اثبات قرره إذا دخل النفي على اثبات قرر الاثبات فقوله ألم نشرح أي قد شرحنا لك صدرك أي وسعناه لقبول العلم والإيمان قال تعالى فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام يوسعه للإسلام ويفرح به ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء يضيق الشقي يضيق بالذكر يضيق بالعلم يضيق بذكر الله عز وجل ولا يقبل خلاف المؤمن فإنه ينشرح صدره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فانشراح الصدر علامة على الإيمان ضيط الصدر علامة على الظلال الذي يضيط صدره عند الذكر يضيط صدره عند عند الدعوة إلى الله والوعظ يضيط صدره عند الوعظ والتذكير هذا شقي وهذا علامة على ظلاله يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا وأما إلى اتسع الصدر لذكر الله هذا دليل على استعابه من يريد الله أن يهديه ودليل على الهدايه يشرح صدره للإسلام الشرح معناه هنا معنوي شرح معنوي أفمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه أوائل للخاصيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين ولهذا لما خاطب الله موسى عليه السلام اول ما كلمه وارسله الى فرعون قال رب اشرح لي صدري اول ما دعا موسى عليه السلام ربه لتحمل الرساله قال رب اشرح لي صدري ويستر لي امرك واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي الانسان يحتاج لمن يساعده واحسن من يساعدك قريبك من اهلي عل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اسدد به اجل تقبل الله جل وعلا دعاءك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فالحاصل أن أول ما دعا به عليه الصلاة والسلام قوله رب لي صدري رب لي صدري لأجل تحمل هذا الحمل الثقيل وليأجل أن يواجه من فرعون ان فرعون طاغي وجبار فلا يضيق صدره إلى قابله فرعون بما يقابله فليتسع صدره يشرح لي صدري والله من على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه ويهديك صراطا مستقيما الله غفر له ووضع عنه وزره عليه الصلاة والسلام الذي أنقض ظهرك أي أثقلك الوزر أثقلك الله وضعه عنه وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما وما تاخر وثم نعمته عليك ووضعنا عنك وزرك بعد شرح الصدر الله وضع عنه وزر غفر لك ثم قال ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكر هذا الرسول في الدنيا والآخرة فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من رفع ذكره وذلك في الأذان والإقامة والخطبة والتشهد في الصلاة والدخول في الإسلام لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم وهو يتكرر يتكرر دائما وابدا انظروا إلى الأذان على المنار في جميع رجاء العالم كلها تصدح يشهد أن لا اله الا الله وأن وأشهد أن محمدا رسول الله تصبح بهذا منائر العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربه هذا من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى يسمعه من قرب ومن بعد وحتى صار الآن في وسائل الإعلام في الإذاعات يصدح. ولله الحمد على رغم أنوف الكفرة ولا يقدرون على منعه ولله الحمد فلا يذكر الله إلا ويذكر معه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يكفي في ذكر عن البدع الذين يفجثون بدعة المولد ويقولون لأجل أن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ذكره سبحان الله الرسول ما يذكر الله في يوم من السنة الرسول يذكر دائما وابدا في مجالات كثيرة يذكر في الأدام خمس مرات في اليوم في أعلى صوت على رؤوس المنائل ومرتفعات يذكر في الخطب الجمع والاعياد بل والخطب الدعوية بل. يذكر صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا من رفع ذكره هذا من رفع ذكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك ثم قال جل وعلا فإن مع العسر يسرى ان مع العسر يسرا هذا وعد من الله عز وجل انه كلما جاء العسر جاء اليسر سيجعل الله بعد عسر يسرا كل ما جاء العسر جاء اليسر ولا يدوم العسر ابدا واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا دائما وابدا مكرره الله جل وعلا في ايتين فان مع العسر يسر ان مع العسر يسرا العسر واحد لكن اليسر مرتين لأنه منكر يسرى منكر يقتضي التكرار أما العسر فهو معرف العسر معرف فهو واحد العسر واحد واليسر يسران. ولهذا جاء في الحديث لن يغلب لن يغلب عسر يسريني لن يغلب عسر يسرين وقال مع العسر مع العسر مقارن له كل ما جاء العسر جاء اليسر حتى في الحديث لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر فاخرجه كما في الحديث لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر فاخرجه دائما العسر يعقبه اليسر الحمد لله فهذا كله تطمين بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تطمين لأمته هذه النعم العظيمة التي من بها على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منة على الأمة تطمين للأمة ولله الحمد أنه مهما اشتد هذا الكفار وتطاول الكفار والمنافقين والملاحدة فإنه يزول ويعقبه اليسر والفرج بإذن الله وهذا يقتضي أن المسلم لا ييأس ولا يقنق من رحمة الله مهما اشتد به اليسر العسر مهما اشتد به العسر لا ييهس ولا يقنط من رحمة الله لأن الفرج قريب لأن الفرج قريب وهو قرين العسر فلا يقنط كل ما اشتد العسر يشتد الرجاء ولا يقنط المسلم أبدا ثم قال جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب إذا فرغت من أشغالك الدنيوية فانصب في العبادة النصب هو التعب انصب في العبادة ولا تقضي فراغك في اللهو واللعب للقضه في العباده وذكر الله عز وجل الفراغ نعمة نعمتان مغبوط فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ نعمة فلا يضيع في اللهو واللعب والغفلة والكسل وإنما يستغل فيما ينفع الإنسان عاجلا واجلا إذا فرغت فانصب فرغت من اشغال الدنيا فانصب العبادة لربك عز وجل وإلى ربك فرغب إلى ربك فرغب هذا يقتضي الحصر تقديم المعمول ما قال ارغب إلى ربك فقال إلى ربك فرغب قدم الجار والمجروب يفيد الحصر اجعل رغبتك في الله عز وجل وهذا من التوحيد لأن الرغبة إلى الله عبادة والعبادة يجب خلاصها لله عز وجل وإلى ربك فارغب اطمع في ثوابه ورحمده وقيل ارغب بالدعاء اذا فرغت من الصلاه فرها الى الله بالدعاء والذكر اكل الصلاه بالذكر الحاصل ان المسلم لا يضيع وقته إذا فرغ انما يستغله فيما ينفعه في دينه وفي دنياه لان الفراغ نعمه من الله المسؤول ما يتمكن مما يتمكن منه الفارق مشغول بما هو فيه فالفراغ نعمه من الله عز وجل والرغبه الى الله اننا الى الله راغبون الرغب والرهب والخوف والرجاء كله عبادات لله الله عز وجل وإلى ربك فارغب لا إلى سواه إنا إلى الله راغبون يدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين أو يتقرب الى الله بعبادته راغبا في ثوابه طمعا في ثوابه سبحانه وتعالى وفيه الحف على بكثار من الدعاء والذكر لله عز وجل بعد العبادات أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وأنبهكم إلى أن الليلة القادمة ليس فيها درس يكون يوم السبت إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفق الله يذكر بعض العلماء أن في قوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى أن هذه الآية فيها بشارة للمؤمنين فكيف أخذ هذه الفائدة ما هو شك البشارة للرسول هي بشارة للمؤمنين ما في شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التصدق بمال الطفل الصغير أو بمال كبير السن الذي لا يدرك ولا يعي لا يجوز لا يجوز للمتولي على مال القصر أو مال المحجور عليهم من الكبر أو ما أسباب ذلك لا يجوز أن يتصدق صدق التطوع وإنما يخرج الزكاة الواجبة فقط فولي اليتيم يزكي ما له. والولي على مال المحجور عليه ايضا يجبك ما له ينوب عنه في ذلك وما تبرع فلا يجوز نعم كذلك حفظك الله يقول إذا كان الطفل الصغير مريضا فتصدقت بماله أو بشيء من ماله لكي يشفى لا احفظ ماله ولا تخرج منه إلا الزكاة وإلا نفقه عليه فقط أخرج النفقه عليه وأخرج الزكاة الواجبة عليه نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذه أسئلة عديدة تسأل عن موضوع واحد وهو هل يجوز نهر السائل إذا كان يسأل في المسجد وقد أشغل المصلين عن الاذكار او عرف عنه انه ليس بالصادق نعم اذا حصل منه اذى اذا حصل منه اذى واشغال المصلين فانه يقال له اسكت او اجلس اشغلك الناس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يوجد عندنا في المدرسة الابتدائيه بعض الطلاب الايتام وقد يتم معاقبتهم احيانا كباقي الطل... كباق الطلاب لتقصير منهم أو خطأ وقع منهم والقصد من ذلك أن نربيهم فالعمل والعقاب لمصلحتهم فهل فعلنا صحيح؟ نعم التربية من صالح القاصر فلرب ولو بالضرب يحتاج إلى ضرب لأنه من نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يقول لدي أحد الاصدقاء وقد توفاه الله وله من الأطفال اثنان صغار فهل لو خصصت مبلغا لهم في السنه اكون بذلك قد كفلتهم وشملني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفاله اليتيم إذا كان ما خصصته خصفت ما لهم يكفيهم طول السنة فقد كفلتهم وإن كان يكفيهم بعض السنة ولك من الأجر بقدر ما كفلتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يقول أنا لا أتحدث بما أنعم الله علي لأنني أخشى من العين يقول, يقول لا أتحدث بما أنعم الله علي لأنني أخشى من العين من العين؟ نعم هذا من الشيطان عليك أن تتحدث بنعمة الله من باب الشكر ولا تضرك العين باذن الله لأنك تعمل بقول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. والناس يشوفون مالك لو ما تحدث يشوفون مالك اللي عندهم عين بيصيبونك ولو ما تحدث يشوفون نعم ولكن تتحرز منهم بذكر الله عز وجل وبالورد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان لديه مال عظيم لكنه لا يظهر عليه ذلك في لباسه او في سيارته فهل يكون غير متحدث بنعمه الله التحدث باللسان ما هو بالمظهر التحدث باللسان وانما اذا كان اغناه الله فلا يظهر بمظهر الفقير لان هذا فيه كانه فيه انكار للنعمه وفي الحديث ان الله اذا انعم على عبده نعمه يحب ان يظهر اثرها عليه يحب ان يظهر أتراها أتراها وإذا وسع الله عليكم فوسعوا لكن من غير إسرار وبذر إنما يكون باعتداد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تحدث الإنسان بأنه قد حفظ القرآن أو حفظ شيئا من الأحاديث مثلا هل يدخل هذا في قوله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث حسب نيته لكان يتحدث لذلك من باب الشكر لله عز وجل هذا طيب ما إذا كان يتحدث به من باب الافتقار وتعظيم نفسه هذا لا يجوز نعم فضيله الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه واما بنعمه ربك فحده وبينما ورد في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حيث إن البعض لا يخبر أحدا بما يفعله أو جرى له لشراء منزل أو شراء سيارة استدلالا بهذا الحديث؟ لا يا, يا أخي موضوع. موضوع. على ما هو استدلاله؟ استعينوا على حواجزهم بالكتمان انا ما ادري عن صحته لكن معناه الأسرار هذا في الأسرار التي إذا ظهرت يخشى أن تبر صاحبه الأسرار أما يظهر النعمة والتعبد بها بشيء آخر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أيهما أفضل الغني الباذل الشاكر لنعمة الله أم الفقير الصابر المتعفف هذا محل خلاف بين العلماء أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر كل واحد له أجر كل واحد له لكن أيهما أفضل هذا فيه خلاف. والراجح كما رجحه الشيخ تقي الدين من تيميه و تلميذ بن القيم في عدة الصابرين كتاب اسمه عدة الصابرين و الشاكرين يقولون أفضلهما اتقاهما لله افضلهما اتقاهما لله فان كان الغني الشاكر أتقى لله فهو افضل وان كان العكس الثقيل الصابر أتقى فهو افضل ان اكرمكم عند الله أتقاكم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما اركان الشكر الثلاثه حفظكم الله بيناها لكم تجدونها في كتاب عدد الصابرين لابن القيم تحدث بها ظاهرا و... آ... والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعه الله عز وجل هل يركانه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن الذنب قد أفقل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ليس له ذنوب فهو معصوم فما المقصود بما ذكرتم ما هو معصوم من يقع منه خطأ منه لكن دون الكبائر الأنبياء معصومون في التبليغ عن الله الزوجر معصومون في التبليغ عن الله هذا شيء مجمع عليه ومعصومون من الوقوع في الكبائر أيضا أما نحصل يحصل منهم صغاير قد يحصل لكن الأنبياء يبادرون بالتوبة وما ذكر خطأ نبي إلا وقرن بتوبته واستغذاره وتجدون هذا في القرآن كما حصل لآدم كما حصل لنوح كما حصل لغيرهم ما يأتي ذنب لنسب لنبي إلا ونقرون بالتوبة فهم معصومون من الصغائر في النهاية معصومون من الصغائر في النهاية وأما التبليغ عن الله وأما الكبائر فهم عصوبون عنها في البداية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل ثبت أن قراءة سورة ألم نشرح سبب في انشراح الصدر وتيسير الأمر؟ الله أعلم ما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل ورد أن سورة ألم نشرح؟ تكرروا في كل صباح ثلاث مرات ما علمت هذا هل يكرر كل صباح سوره الاخلاص والمعولتان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان عندي وقت للفراغ فهل يجوز ان اقضي هذا الوقت في نزهه وترفيه عن نفسي في المباح كان اقوم بالقنص أو غير ذلك مثلا مع ذكر الله يا. فيما أباح الله لكن مع ذكر الله لا تغفل عن ذكر الله وهذا ما يشغل ولا يكلف شيء اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم لا يكلف شيء لا تغفل عن ذكر الله لا في القنص ولا في الرفارية ولا في النجهة دائما تذكر الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي وقت فراغ دائم وذلك لأن هناك من يصرف علي ويقوم بشؤوني يقول عندي وقت فراغ دائم لأن هناك من يصرف علي ويقوم على شؤوني يقول بماذا تنصحونني كيف أقضي هذا الوقت وفقكم الله؟ أحد يطلب الرزق، يا أخي لا تتكثل على اللي يصرف عليه. اطلب الرزق لنفسي، ولتمنثق منه على المحتاجين في سبيل الله. فأطلب الرزق لا تتكثل على ما يصرف لك مع ملازمة ذكر الله عز وجل، طاعة الله وأداء الفرائض في أي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في قوله سبحانه. ووجدك ضالا فهدى يقول أي ضلال كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما علمه الله لا يعلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الله جل وعلا أخبر وذكر نبيه أنه قبل الوحي ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان تمن الله عليه بهذه النعمة العظيمة، وليس الظلال، ظلال الكفر أو ظلال لا، ظلال تقول فلان ظل عن الطريق هل معناه انه كفر؟ ظل عن الطريق يعني أخطأ الطريق، أخطأ الطريق نعم، هذا يختلف يا أخي نعم، منه ظلال كفر ومنه ظلال خطأ او أو جهل نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه ووجدك عائلا فاغنى وبينما ورد عن عائشه رضي الله عنها انه لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار الشهر والشهرين والثلاثه ولكن طعامهم الاسودان التمر والماء اذن عندهم ما يكفيهم والتمر غنى التمر بنا ولله الحمد عنده تمر هذا غني نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله يقول أنا طالب علم وأحضر هذه الدروس لكن عندي هموم وغموم يقول أنا طالب علم وأحضر هذه الدروس ولكن عندي هموم وغموم ويطلب من فضيلتكم الدعاء له ونصيحته ادعو الله ان يفرج همك ويذهب غمك والله قريب مدين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد فيه احد الصحابه جالسا قال ما اجلست ها هنا قال هموم وديون ركبتني يا رسول الله فقال علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ان يدعو به ففرج الله عنه اللهم اني اعوذ بك من جهاد البلاء ومن ذره الشقاء ومن سوء الظن ومن شنات الاعداء ومن غلبة الدين اعوذ بك من العجز والكسل هذا الدعاء الذي علمه اللهم اني اعوذ من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال فدعا به الرجل ففرج الله عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. يوجد في بعض المساجد مكتوب فوق المحراب على اليمين الله وعلى اليسار محمد فهل هذا العمل جائز هذا ممنوع إن هذا معناه أن الرسول يساوي الله جل وعلا المساواه بين الرسول وبين الله فهو مظهر سيء وقد ينبئ عن اعتقاد انفاس الكتابه في النفس من حيث ممنوع الكتابة كتابه من حيث كيف اذا تضمنت معنى سيئا فيجب ازالتها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا سالني سائل مالا يجب علي أن أعطيه هل إذا سألني سائل مالا يجب علي أن أعطيه نعم إذا سألت يجب عليك أن تعطيه تعطيه ما تيسر ولو قليلا نعم. فإذا لم تجد فبكلمه طيبة نعم دعاء له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل, هل يدخل في قوله سبحانه إن مع العسر يسرى هل يدخل الهم والغم في هذه الايه؟ ماذا الهم والغم عسر نعم والحاجه عسر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف يكون العسر مرة واليسر مرتان؟ كيف كيف يكون العسر مرة واليسر مرتان؟ كيف اخذناه من هذه الايه نصحناه لكم لان العسر جاء بال معرفا واذا جاء معرفا لم يتكرر خلاف اليسر جاء منكرا او يتكرر الاول غير الثاني اما في العسر فانه معرف الاول هو الثاني ما تكرر الاول هو الثاني تكون ال الثانيه للعهد الذكرى العهد الذكري نعم يقول فضيلة الشيخ هل من صيغ البلاغة أنتم ما درستم في البلاغة ودارسين ما أجل لكن هذا من أساليب البلاغة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء الذي فيه كعب داخل البيت بين النساء وشداع الى هذا الداعي الى هذا الا التشبث والله عليها خطر وتسقط وتنكسر مش الفائدة من هذا الحمد لله تمشي شيء مش عادي تلبس ثداء عادي ولا داعي الى هذا الى التشبه والتكلف نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول عندي صديق صوفي فما الطريقه الصحيحه ليوضح له المنهج الصحيح نصحه واهدي له الكتب التي فيها ذم التصوف ومعايب الصوفيه أهدي الأهدي له وانصحه لعل الله اياك وذيل له السنه وطريقه الرسول واصحابه واتباع منهج السلف الصالح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في السعي يسن ان تدعو بلا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره ثم تقوم بدعاء المساله يقول بعد هذا الدعاء يقول هل يدعى في المره الثالثه تدعو طول السعي تدعو كل الاشواق تشغلها بذكر الله تشغلها بالدعاء لانك في عباده والدعاء في داخل العباده افضل منه خارج العباده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاتصال على الخط الذي يبدا بسبعمائة اذا كان البرنامج برنامج فتاوى نعم. اذا كان مقصود منه الاستغلال واخذ اموال الناس ولا تستعملوا نعم يعني بعضهم اتخذ هذه الرقم لكسب اموال الناس ووجور المكالمات لا رغبة في نشر العلم والدعوة إلى الله نعم ثم أيضاً ما نوعاً الفتاوى إن الفتاوى الآن صارت يعني يدخل يدخلها من لا يحسن يدخلها من هو من أهل الضلال يدخلها الجهال لازم تعرف من هو هذا المفتي وما ما درجته من العلم والتقوى والورع والثقة، كل الفتاوى يفتح عليها وتوخذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله. يقول ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن العمره في أشهر الحج أفضل من غيرها. السؤال هل العمره في أشهر الحج أفضل من العمره في رمضان؟ العمره في رمضان فيها فضل والعمره في أشهر الحج. فيها فرض ايضا شرف الزمان واما ايهما افضل فالله اعلم كل واحده لها فرض نعم شرف زمانها وقتها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله واذا رجعنا الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم العمليه ما وجدنا اعتمر في رمضان ابدا وانما كان يعتمر في اشهر الحج كان يعتمر في أشهر الحج قال عمره صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أعمل في مكتب الدعوة والإرشاد احيانا يأتي إلى المكتب أصحاب البلدية بالخضار والفواكه أعمل في مكتب الدعوة والإرشاد واحيانا ياتي إلى المكتب أصحاب البلدية بالخضار والفواكه التي تم أخذها من الناس الذين يبيعون في الشوارع، لنقوم إلى مكتب نقوم بتوزيعها على الناس. سؤاله هل يجوز لي أن آخذ شيئا منها؟ لا تت... لا تستقبلها أصلا. اليمن معفودة من, من بدون بدون حق وبدون رضاهم. لا تستقبلها أصلا. كيف توزيعها؟ لا تستقبلها أصلا. نعم هل هذا يدمن بها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. تقول هل يجوز التبرع بأعضاء الحي او بأعضاء الميت؟ وإذا كان جائزا هل يجوز أن نأخذ ثمنا عن ذلك؟ الميت لا. هذا مثل ولا يجوز المثل خطف أعضاء الميت. أما الحي إذا كان رشيدا ولا يضره العضو هذا تبرع به ولا يضره ينفع المتبرع له هل معنا قد صدر بهذا قرار من هيئه اذا كان المتبرع حيا جاهز التصرف وكان لا يضره هذا العضو وهو ينفع المتبرع له هل معنا نعم, نعم. ويقول حفظك الله هل يجوز أن نأخذ ثمنا عن هذا؟ لا لا يجوز بيع الأعضاء حرام الإنسان ما يبيع الدم ولا يبيع الأعضاء لا شيء عن تبرع بالدم ولا عن شيء من تبرع بالأعضاء إذا كان جائزا هذا من الإحسان والإنسان ما يملك الإنسان ما يملك نفسه وأعضائه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تأويل الرؤى هي من الفتيا هي من الفتياء؟ هي نوع من الفتيا لكنها ظنية، هي, هي ظنية، ولا هي الحكم شرعي هي الحكم شرعي إلا رؤيا الأنبياء عليه الصلاة والسلام فإنها وحي، وأما رؤيا غير الأنبياء فإنها ظنية، أفتوني في رؤيا، يعني كنتم في الرؤيا، قال أسطوني نوع من البكتير ولكنها مبنية على الظن وقال للذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند رب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر سنة وقلقي دروز أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر سنة نعم وقلقي دروسا وبعض الكلمات في المساجد فأنكر علي أحد الناس وقال بأنني صغير السن ولم أتعلم بعد فهل إنكاره علي صحيح أعيد السؤال أنا شاب ابلغ من العمر ثمانية عشرة سنة وألقي دروسا وبعض. ليلة السن علم من العلم أنت عندك علم فلا بس شبير صغير ما ما عندك علم ولو انك شايف ما يجوز هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول رجل صائم فنسي رجل صائم فنسي وقام بفعل العاده السريه ثم بعد ذلك تذكر انه صائم سؤاله يبطل صيامه ولو كان لان حرام العاده السريه حرام فهو فعل محرم وشهوه انزل الشهوه بطريقه محرمه فيبطل صيام عليه الإثم عليه التوبه الى الله عز وجل عليه قضاء هذا اليوم نعم يقول فضيله الشيخ وثقكم الله يقول ما حكم من وطئ زوجته وهي في اواخر الدوره الشهريه وقبل ان تغتسل لا هذا حرام الله جاز وطأها إذا طهر إن قطع دمها واغتسلت بشرطين فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن أباح إيتيانهن بشرطين أن تطهر من الحيض وأن تتطهر من الحدث الأكبر بالاكسال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سكنت في مسكن جديد ولم أعلم عن القبلة أي اتجاه فاجتهدت وصليت ثم بعد ثلاثة أيام اكتشفت أن القبلة غير التي قد صليت إليها فما حكم صلاتي في الثلاثة الأيام أول شيء ما هو محل الاجتهاد هذا أنت في بلد وعندك مسادي ما هو محل اجتهاد هذا شوف المساجد وتسأل الناس وتعبر القبلة اجتهادك هذا لا في غير محل هذا الشيء الشيء الثاني إذا كان الانحراف عن القبلة كثيرا فتعيد الصلوات أما إذا كان يسيرا صلاتك صحيحه نعم ولكن تعدل الصلاة في المستقبل وما مضى إذا كان الانحراف يسيرا فهو صحيح إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الإبل التي أقوم بإطعامها طيلة السنة هل عليها زكاة؟ إن كنت تريدها للبيع عليها زكاة العروض لأنها سلعه للبيع أما إن كنت تريدها للقنية ليس فيها زكاة ما دمت أكثر السنة ليس بها زكاة لأنها ليست دائمة ومن شروط وجوب الزكاة لبهيمة الأنعام أن تكون سائمة أي راعية للحول أو أكثره من الكلأ نعم يقول فضيلة الشيخ، تفققكم الله يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول إن سؤال الناس عن عقائدهم هو من خصائص الخوارج فهل ما قاله صحيح الأصل في المسلم الصحة إن شاء الله الاعتقاد السليم هذا الاصل للمسلم اما الانسان اللي ما هو من بلاد المسلمين ولا تدري عنها لا فجله أما انسان مع المسلمين وفي بلاد المسلمين فالاصل فيه السلامه وسلامه العقيده ما لم تعلم عليه خرافه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول متى يبدا وقت صلاه الضحى ومتى ينتهي يبدا بارتفاع الشمس وينتهي بتوسط الشمس على الرؤوس وقت اللهيرة. نعم وما الافضل فيها هل المحافظه عليها دائما ام اتركها في بعض الايام هذا محل خلاف خلاف طويل مساله صلاه الضحى فاذا فعلتها بعض الايام فتركت بعض الأيام لا بس هذا يغيب بها يغيب بها يعني يوم بعد يوم لا بس وإن حضرت عليها بكل كل الأيام هذا شيء طيب أيضا نعم الأمر واسع بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أعمل مدرس أنا أعمل مدرسا وأقتطع أحيانا بعض الدقائق لأداء صلاة الضحى أمام الطلاب. تعويدا لهم على هذه السنة وتحبيبا لهم إليها فهل عليه صحيح؟ لا. الوقت ما هو صحيح. الوقت ما هو بلد. الوقت للدرس ولا تأخذ منه شيئا. لا تأخذ من وقت الدرس شيئا. دوام هذا لل للحكومة تعطيه راتب عليه ولا تب منه شيئا. ولا تقول تصل نافلة أو تقرأ القرآن. عملك ألزم عليه وأما التطوع هذا له وقت آخر نعم وتعليمهم ما هو بطريقة هذه تعليمهم بالكلام بين لهم صلاة الضحى وفضلها والكلام إذا حاجه إلى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل من ذبح العقيقة عن المولود في اليوم الثالث من ولادته هل يعد؟ اليوم الثالث من ولادته هل يعد آثما لا حدثنا جوره لبس العقيقة يجوز في أي يوم الحمد لله لكن الأفضل انه يوم سابع من هذا الأفضل يوم سابع من ولادته ها الى ما حصل هذه البحر هي اي يوم الحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله التسمي بعبد المطلب هل يجوز الإنشاء إنشاء اسم لها لغير الله لا, لا يجوز اما انسان سمى بهالاسم فيما مضى هذا باس ان يذكر باسمه نعم ويقول حفظك الله يقول هل التسمي باسماء الملائكه جائز لا باس لا باس بذلك لكن لا تسمى به الانابيع بعض الناس يسمي البنت ملاك يسميها لا يجوز تسمى البنت باسم الملك نعم أما الرجل قال جبريل وقال مالك مالك من أسماء الملائكة هر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن أدفع الزكاة لأبي؟ لا لا تحل زكاة الفرع للأصل ولا العكس ولا الأصل للفرع عمودا للنسب لان كل واحد منهما تجب عليه نفقه الاخر اذا احتاج فلا يجعل الزكاه بديلا عن النفقه الواجبه عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من, من أصيب بمرض وهذا المرض يقال بانه معدي وضرره ليس بخطيف كالزكام مثلا هل يعذر بالصلاه في بيته إذا كان الجماعة يتأذون منه فلا تؤذيهم أما إذا كانوا ما يتأذون كان شيء عادي الحمد لله شيء عادي ما ذكر إن الناس تضررون منه نعم فضيلة الشيخ خففكم الله هل يجوز للمرأة أن تزور القبر أو تزور القبور في السنة مرة واحدة لا, لا. ولا بألف سنة مرة ما يجوز المره أن تزور القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور فلا يجوز المره أن تزور القبور نعم ولا قبر واحد ولا مرة واحدة في السنة وفي سنين ما يجوز لهذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الذي يحضر زوجته وبناته لأماكن الاختلاف الاختلاط والاحتفال الذي يحضر زوجته وبناته لاماكن الاختلاط والاحتفالات التي فيها اختلاط ماذا يقال عنه وبماذا ينصح فقكم الله قالوا له انه فاعل لمنكر وخائن لامانه النساء التي يعولهن انهن امانه عنده بسبب ان يربيهن وان يبعدهن عن مواطن الشر فهن امانه عنده و راع عليهم وراع على نسائه لا يجوز ان يذهب بهن الى موطن السفور وموطن التكشف وموطن المعاصي نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه